الحمد لله الرحمن الرحيم فامين عين سينصا كذلك يرحي إليس وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الرَّحِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ لَتَقْطَعْنَ مِنْ قُلُوَّهُمْ وَالْمَرَادُ يَسْتَبْحَونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَطِيعُونَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَدَارِ النَّارِ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ والذين اتفضوا من دونه أولياء الله حفيد عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآن العربي لتنذرهم من القرى ومن حولها وَتُرَى يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ سَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَخَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ كَانَ اللَّهُ لَعَلَّهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالضَّالِّينَ مَا لَهُمْ الولي ولا نصير أن اكتفروا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلتهم فيه من شيء فحفظوا من الله ذا لسم الله ربي عليه فوكلت وإليه أنيب فاخر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعان أزواجا يزرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع القصير لَهُ مُقَلِّبَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ يَبْدَأُ خَلْقًا ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَاعَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ النَّاضِرِ رِزْقًا ۗ وَالَّذِي أَوْحَى وَمَا وَصَّىٰ بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ يَقُولُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَذَرُونَ مِن دِينِ اللَّهِ ۗ اللَّهُ يَهْدِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من وَمَا تَسْقُطُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ أَمْرُهُ الْعِندَ أَيَّدَهُمْ وَأَلَمْ لَهُمْ كَلِمَةٌ فَتَضْرِبَ الْفَجِئَةُ إِلَى رَجُلٍ مُسَمَّى لَقِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ هُمْ لِكِتَابٍ مِنْ بَعْدِهِمْ لَكَ فِي شَكٍّ مِنَ مبريب فَادْعُ بِالتَّقْوَى وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْبُدَ لِلهِ رَبِّ النَّاسِ وَرَبُّكُمْ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَحْكَامُنَا وَلَكُمْ أَحْكَامُكُمْ لا حجة بيننا وبينكم الله يزمر بيننا وإليه المصير والذين يحاجون بالله من بحر ما استجيب له حجة داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الحتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجر بها الذين ما يؤمنون بها والذين آمنوا مشتقون منها ويعلمون أن لها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القويل العزيز من كان يريد حف الآفرة نجد له في حفه ومن كان يحيد الدنيا منها وَمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا هَذَا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ خَبِيرًا أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ إِنْ شَاءُوا لَشَرَوا لَهُم مِّنَ الزِّينَةِ مَا لَمْ يَكْسِبُوا إِلَّا كَلِمَةَ الْفُسْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الْمُظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَرَوْنَ الْمُسْجَنِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو القضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الموتة في القربة وَمَن يُقْتَلْ حَتَّمَةً لَّن نَّجْعَلَ لَهُ فِينَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ قَدِيرًا أَمْ يَظُنُّونَ انَّ اللَّهَ كَذِبًا فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَيَمْحُ مَنْ شَاءَ مِنَ الذَّاكِرِينَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إنه علم بذات الصدور وهو الذي يقبر التوبة عن عباده ويعقو عن السيئات ويعلم ما تسعدون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بزق الله بزق بعباده لذبقوا في الأرض ولكن يمزد بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلق وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بسته ما من جاذب وهو على جمعهم إذا يشاء قدرين وما أصابكم من مصيدة فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من وليه ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأل السن الزيح فيظلم رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صدار شكور أو يوبطهن بما كسبوا ويحق عن كثير وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيطٍ فَمَا أُوْطِئْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَلَيْهِمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ والذين اتجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينفقرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحز الظاهيم ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من تبيل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 ومن يسلم الله فما له من وجه من بعده وترى الظالمين لهم ما رأوا العذاب يقولون هل لا مرد من سبيل وترى هم يعرضون عليها فاشعين من الثلية وغرون وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْخِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْطُرُونَهُمْ مِنْ زُونِ اللَّهِ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 اِنْ اَعْرِضُهُ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اِنْ عَلِمْتَ إِلَّا الذِّكْرَ وَهِيَ إِذَا أَجَقُنَّ لَإِنْسَانٍ مِّنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْدِي لِمَن يَشَاءُ مَن تَوَلَّى وَيَهْدِي بِمَن يَشَاءُ يُسْعِفُهُ أَوْ يَجْعَلُهُ رُكْنًا وَإِلَىٰ تَوْهُ وَيَجْعَلُ من يَشَاءُ عَقِيمًا إنه عالم قدير، وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحي أو موارق جاد، أو موارق جاد الأولوس إلى رسوله سيحيا بإذنه. تَيرُشُ يَدِ ما يشاء يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى فِرَاضٍ مُسْتَقِيمٍ فِرَضِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا كُلَّ مَا وَأَكْثَرَ مَا فِي الْأَرْضِ ألا أَلَى إِلَّا اللَّهِ تَصِيرُ